لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِيدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن, أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن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 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّمَّا لَلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ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 يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة الأولي الأبصار والله خلق كل دابة منا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 لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَإِنَّ كُلٌّ لَّهُ مُلْحَقٌ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مذعنين أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أولئك هُمُ الظَّالِمُونَ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 قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حَكِيمٌ والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يطعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم